وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَنَائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم لأباهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أَخْطَأْتُم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 أَدْيَاعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا شِحَّةً عَلَيْكُمْ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 ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 فَمِنْهُمْ مَنْ طَغَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَنَادَتِ الدَّنُو تَبَدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ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 وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا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 فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة وإن كنتم تردن الله ورسوله والدعر الآخرة فإن الله فإن الله أعدل المحسنات منكن أجرا عظيما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 والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرين الله كثيرون والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما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 زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهم وترى وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 ما كان محمدا ابا احد من رجالكم ولا كرسول الله ولا كان رسول الله, الله وخاتما نبي وكان الله بكل شيء عليما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 وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إن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 ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراح جميلة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 وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة, خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور الرحيم ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن بدت غيت من من عزلت فلا جناح عليك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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلهو ولكن ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت ولا ما ملكت أيمنهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن مِنْ من جذاب ذَلِكَ ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فضرره الله مما قالوا فضرره الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا